بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيد الخلق اجمعين محمد ابن عبد الله القائم بأمر الله صاحب الوجه الانور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم أما بعد كنا وقفنا عند حديث الأثرة وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها وعرفنا الاثره وأنها من الاستئثار بالحقوق وعدم ايصالها إلى الرعية من قبل من ولي شيئا من أمور المسلمين وأنه عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الأمر الذي سيكون من بعده ويوصي بالصبر والسمع والطاعة على أثره واوردت في الأسبوع الماضي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه با يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه وعلى اثره علينا اي مع وجود الاثره من قبل من يلي امور الناس وجب السمع والطاعه والاحاديث في ذلك كثيره وهي في الصحيحين تأمر بالسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة اسمعوا واطيعوا ما أطع الله فيكم ولذلك فإن أهل العلم إزاء هذه الأحاديث الصحيحة كونوا للمسلم المنهج الشرعي المطلوبة عند حصول الفتن وحصول الأثرة كيف يكون له الموقف المناسب المشروع وأن هذه الأحاديث توصيه, توصيه بالصبر وأنه لا يجوز له أن يشق عصى الطاعة وأن لا يخرج عن حاكمه لأن الخروج فساد أعظم من فساد الأثرة الخروج على الحاكم فساد أعظم من فساد الأثرة فلو قارنت بين الخروج عن الطاعة وبين وجود الأثرة والاستئثار بالحقوق وعدم ايصالها إلى مستحقيها فإنك تجد الخروج أعظم فسادا وإفسادا وضررا من قضية أن يمسك حقك أو يضرب جلدك فإن هذه في الكفة الوازنه أو الكفة الثقيلة الراجحة والأخرى في الكفة المرجوحه ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله ما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وقلنا الحق الذي عليكم هو الزكاة والمال الواجب في النفس وإخراج ما يجب إخراجه في الجهاد وسائر صنوف البر الواجب والأحاديث التي في الصحيحين كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام وهذه الفاظ كثيرة منها ما عند البخاري بلفظ من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهلية وقد علمت في السابق أن ضوابط الشرع في قضايا البيعة والسياسة وأمور الحكم قد تأتي على خلاف مزاج بعض الناس فيرون مثل هذا الموقف موقفا مستكينا منحسرا ضعيفا جبانا قد يراه البعض كذلك لكنه ليس كذلك لأن الشارع شرعه وما شرع الشارع إلا ما كان للناس رحمة ونجاة فلم يشرع لهم امرا فيه جبن أو انحصار أو ابتعاد عن الصواب بل إن مقاصد الشرع تدفع أفسد الفاسدين بارتكاب ادناهما فلو عندك فاسد وأفسد ولابد من أحدهما سترتكب الفاسد وتترك الأفسد وتدفع الأفسد بارتكاب الفاسد والفاسد أقل من الأفسد والفاسد أيضا هو فاسد إلا أنه أقل فسادا من الأفسد لاحظ كيف يجري الشارع الموازنة والمقارنة بين امرين كلاهما فاسد ولابد لك من أحدهما فلو كان الأمر كذلك فإنك ترتكب الأفسد ترتكب الفاسد وتترك الأفسد وهو قولهم دفع افسد الفاسدين بارتكاب ادناهما فمن كره من ابي من اميره شيئا كما يقول عليه الصلاه والسلام فليصبر فانه من خرج عن السلطان او من السلطان شبرا مات ميت ميتة جاهليه والحديث في البخاري لاحظوا ان الحديث فيه جملتان جمله تخبر عن وقوع مكروه او مكاره او مكروهات من قبل الرعيه إذا حكامهم من كره من اميره شيئا فل يصبر اخبرك ان الامير قد يرتكب ما هو مكروه في نظرك بل في الواقع والمكروه يطلق على الحرام كل ذلك كان سيئة أو سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة في آية الاسراء بعدما ذكر الله عز وجل جمله من المحرمات في سياق ولا تقتل النفس التي حرم الله الى بالحق ومن قتل مظلوما بعدها فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا الى قوله ان قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه وفي قراءة سيئه عند ربك مكروها فسمى المحرمات مكروهات فانت تكره الشيء لأنه ظلم ومع ذلك وجب عليك الصبر هذا الإخبار الأول في الجملة الأولى من الحديث وربط بها امرا آخر وهو أن كراهية تصرف الأمير تكون مدعاة للخروج وشق عصا الطاعة ومحاوله اتخاذ اتخاذ تجمع والتماس شوكه وقوه لاجل منازعه الامير فهذا شيء كله حرمه الشارع لانه لو ابيح للانسان كل ما كره من اميره شيئا أن يناصبه العداء وأن يناصبه الحرب وأن يخرج عليه وأن يكون مجموعة تعادي وتتخذ لنفسها شوكة لفسدت الأمور تماما وما عبد الله, الله أحد من الناس فهنا جميعه وهناك شرذمه وهنا عصابة ولا أحد يرضى فسعيا نحو استتباب أمور المسلمين ولم شملهم وجمع شعثهم وتوحيد كلمتهم وحصول الرضا الإجمالي وتفرغ الناس للعبادة فإن الشارع أمر بعدم الخروج عن السلطان و لقد وجد في تاريخ الاسلام كما يروي الطبري في التاريخ عن عدي بن حجر الذي يسمى او يلقب بالادبر والادبر هذا اختلف في صحبته جماعة أثبت له الصحبة من أهل العلم وجماعة قالوا بل هو من التابعين وليس صحابيا هذا الرجل كان قد جمع إليه اناسا كون الجماعة في عهد معاوية بن أبي سفيان وكان زياد بن أبيه يخطب الجمعة فياتي الادبر ومعه جماعته فيرشقون زياد وهو يخطب الجمعه يرشقونه بالحصى جالسون يرمون بالحجاره على من خطيب الجمعه زياد بن أبي المعروف وقد ولد على فراش الحارث بن كندا وكان ابو سفيان يدعي انه ولده وأنه أخ معاوية وحصل في ذلك نزاع بين معاوية وبين ابناء الحارث ابن كلده وهم يقولون لقد ولد على فراشي أبينا ومعاوية يقول بل هو ابن أبي سفيان وهو الذي يسمى بزياد بن أبيه يرشقونه بالحجارة وبالحصى وهو يخطب الجمعة مهما اختلفت مع خطيب الجمعة ومهما قال خطيب الجمعة من عجر وبجر ومن معروف ومنكر ومهما حاد عن الطريق ومهما انحرف في كلامه ومهما دعا إلى بدعة ومهما حرف أو غير أو بدل حكما من الأحكام هل يصح أن يقابل بأن يرمى بالحجارة في خطوة الجمعة أيهما في الفتنة أعظم تصريحه بتغيير الشرع أم مقابلة هؤلاء بضربه وهو على خطبة الجمعة الضرب أشد وما نتق به من مخالفة الحكم الشرعي يجوز أن يحاسب عليه ويجوز أن يناقش فيه ويجوز أن يؤخذ على يده من قبل العلماء وأن يرفع في شأنه لكن الضرب وهو على خطبة الجمعة بقصد أن يصرف عن كلامه ليس من الأمر الذي يأتي بنتيجة ما يأتي بنتيجة أبداً بل يثير الفتنة ويعظمها ويكبرها وتتطور فتصير أمراً آخر كما أن زياد بن أبيه غاية ما يكون من مثله أنه خطيب لمعاوية وهم قد لا يرضون عن معاوية ولا يرضون عن خطيب معاوية هذا غاية ما في الأمر وهذا لا يقضي أبدا أن يرموه بالحجارة ولقد حضر خيار الصحابة فصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي صلى خلفه أنس وصلى خلفه عبد الله بن عمر وصلى خيار الصحابة من أصغيرهم الذين طالت بهم الحياة فادركوا الحجاج بن يوسف الثقفي مع علمهم بظلمه ومع ذلك صلوا خلفه وهم متمسكون مستمسكون بقاعدة صلوا خلف كل بر وفاجر خلف هذه القاعدة التي عليها السلف وأهل العلم والفقه في الدين فلما نزل من خطبته زياد أرسل إلى معاوية فقال إن الادبر يجمع الناس ويحرضهم على علي ويضربونني بالحجارة وأنا أخطب الجمعة فأرسل إليه معاوية وإلى ابن حجر وغيره من الصحابة فجاء إليه ونصحوه وقالوا لقد أرسلنا إليك معاوية وإنه ينصحك بأن تتراجع ويأمرك بأن لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى ثم إن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا إلى الأدبر وجدوه يقول لخادمه ماذا فعل الداجن؟ هل أطعمت الداجن؟ هل أخرجت الداجن؟ انشغل بالداجن عن الصحابة الذين جاءوا إليه موفدين من قبل معاوية رضي الله عنه وهو يهدئه وينصحه فلم يستمع إليهم ولم يرتدع ثم استمر كما قال الطبري جاء بعبارة في تاريخه قال كانوا يجتمعون ويتشددون في الدين قالها الطبري يتشددون في الدين هذه الجملة التي تهم يقولها الطبر في القديم التشدد في الدين منه هذا الذي يرتكبونه مع خطيب الجمعة هذا تشدد وكل ما خالف الحكم الشرعي وجاوزه وتنطع فيه صاحبه ولم يخدعه لقاعدة ولا لضابط شرعي فهو تشدد فلما لم يرعوي أرسل معاوية إلى زياد قال شده في الحديد وأتني به فشد الادبر في الحديد وجئ به إلى معاوية فترك حتى مات وجاءت عائشة بعد ذلك فقالت لمعاوية في اخر وقت قالت أين ذهب حلمك عن الأدبر قال إنما ذهب عني لما غاب عني مثلك يا أمه شوف معاويه ماذا يقول لعائشة شوف الكلام قال غاب عني حلمي لما غاب عني مثلك يا أمه فهذا كلام فيه تواضع وفيه اعتراف لكبار الصحابة بالمرتبة ومنهم عائشة رضي الله عنها وهو كلام فيه تلطف واعتذار وقال لها دعني حتى القى الله معه الادبر حتى نقف امام الله فالمقصود ان اتخاذ شوكه وقوه وخروج لاجل ما ينكر على الحاكم شيء مرفوض لانه فتنه عظمى واعظم مما نريد من اصلاح لما انكرنا من منكر على الحاكم ثم الحديث يقول إنه لو خرج عن السلطان مات ميته جاهلية وهو حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء يقول ابن بطال على ذلك على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء أتحسبون تسكين الدهماء قضية سهلة تسكين الدهماء أي عامة الناس الناس أقسام فيهم رعاع سوق همج يتبعون كل ناعق لم يستنيروا بنور العلم ولا ركنوا منه إلى ركن وثيق كما يقول علي بن أبي طالب في تقسيم الناس فهؤلاء اذا وجدوا الفتنه دخلوا فيها واعظموها والفتنه اشد من القتل ففي طاعه السلطان مع انكار ما ينكر عليه فيه حقن للدماء وتسكين للدهماء عامه الناس وحجه العلماء هذا الخبر وغيره وهم وهي كثيره ولم يستثنوا من ذلك شوف ابن بطال ماذا يقول إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في ذلك استثنوا الكفر الصريح لم يستثنوا المعاصي استثنوا الكفر أما السائر المعاصي فلا يجوز الخروج عليه مع وجودها بل مع وجود معصية الكفر التي هي أعظم المعاصي فحين ذاك لا يطاع ولا يسمع له ثم سموا هنا الكفر بالصريح احترازا عن الكفر الذي ليس بالصريح أو الكفر الذي هو متأول فاحذر أيها المسلم من فهم كلام العلماء على غير ما أرادوا به وعلى غير ما قصدوا ما من كلمة يقولها هؤلاء العلماء وينقلونها عن اجماع أهل العلم إلا ولها ظاهر منطوق ولها مفهوم دليل خطاب ولها محترزات كلام فوجب عدم الذهاب مع الظواهر من غير نظر في المحترزات فالقول بالكفر الصريح يخرج غير الصريح فلا يجوز طاعته إذا ارتكب كفرا صريحا بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الآخر وفي لفظ آخر فانه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميته جاهلية وحديث عباد بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعة وفي حديث مسلم سيكون أمراء فيعرفون وينكرون فمن كارها برئة ومن أنكر سلمة ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا أو ما صلوا لا تقاتلونهم ما صلوا وجعل الصلاة حاقنة لقتالهم مانعة لقتالهم والصلاة ليست شيئا يسيرا ولا هينا بل هي الصلاة بل هي الصلاة عماد الدين فلا يسوغ قتالهم مع وجود الصلاة لاحظ هذه القيود وافهمها وافهم أن من يحيد عنها ويغلو فإنما يغلو على نفسه وإنما يخرج عن مثل هذه الضوابط الشرعية ويكل الأمر إلى عقله وإلى نفسه الهائجة التي لم تتقيد بهذه الأحاديث الصريحة وكلام العلماء الذي حكاه حكى فيه الإجماع بعض العلماء كابن بطال قال ما صلوا وفي لفظ لمسلم إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عملا ولا تنزعوا يدا من طاعة صحيح هذا فضل وسعة من الله أنك تكره الشيء الذي هو مكروه والذي هو محرم ما يجده المسلم في مجتمعه من المحرمات هل يكرهه أم يحبه يكرهه هذا حدك الذي كلفت به أن تكره لكن كراهيتك لهذا الشيء لا تجعلك تنزع يدا من طاعة لا تنزعن يدا من طاعة بل الواجب الطاعة والسمع والطاعة ما لم تر الكفر البواح الصريح الذي ليس عندك من كتاب الله فيه برهان إذا هذا لفظ آخر من الألفاظ الدالة الصريحة على أن من رأى من ولاته شيئا يكرهه أن يكره عمله ولكن لا ينزع أو لا تنزع يدا من طاعة وفي لفظ للحافظ الإسماعيلي قلت فكيف يسلم من سلم منهم قال بالكف والصبر ان اعطوا الذي اخذوه وان منعوه تركوه كلها تدور حول معنى من المعاني التي هي الصبر ما لم يكن الكفر البواع من هنا تأسس في السياسة الشرعية الإسلامية أن طاعة ولاه الأمور واجبة وأن الخروج عليهم أمر خلاف السنة والجماعة وخلاف الشرع وخلاف السنة والسمع والطاعة له حدود ما لم يرتكب كفرا بواحا أما سائر المكاره والمكروهات والمعاصي والاستئثار بالحقوق فإن ذلك لا يجعلك تخرج وإن ضرب جلدك وأخذ مالك تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم كما في لفظ البخار الذي قرأناه في الباب لكن ورد في الحديث الذي يليه حديث ورد حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا قال لو ان الناس اعتزلوهم قال لو ان الناس اعتزلوهم هنا النبي عليه الصلاه والسلام يخبر بأن سبب الهلاك أي هلاك الناس هو حي من قريش وقال هذا الحي من قريش والحي يراد به القبيلة وقريش قبائل متعددة كما تعلمون فالأمويون حي من قريش والمخزوميون حي من قريش والهاشميون حي من قريش والتيميون حي من قريش والأسديون حي من قريش والعدويون حي من قريش كلهم هؤلاء يرجعون إلى قريش فهم أحياء قريش وأحياء العرب قال عليه الصلاة والسلام يهلك الناس هذا الحي من قريش من هو الحي من قريش من هم هؤلاء ستأتي رواية أخرى تليها سماهم عليه الصلاة والسلام غلمة أو أغيلمة من قريش ايضا غلمة أغيلمة تصغير غلمة غلمان جمع غلام أي غليمة أو غيلمة أو غلمة تصغير لغلام فهم غلمة من قريش وسماهم في اللفظ الأول هذا الحي من قريش قال من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلك أمتي على يدي وفي رواية على يدي غلمة من قريش فقال مروان مروان هو مروان بن الحكم بن العاص الأموي المعروف سيأتي الكلام عليه قريبا الآن فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان فأضمرهم أبو هريرة ولم يفسح عنهم أصرهم في نفسه ولم يبدي من هم هذا الحي من قريش سوف يهلك الناس غلمة من قريش سوف يهلكون الناس فساد الأمر وهلاك أمتي على يدي غلمة من قريش وفي رواية قال أبو هريرة لو حدثوا به لقطعت هذه البلعوم وكان رضي الله عنه يقول هذا الكلام يقول لقد حدثكم بأحاديث وعندي أحاديث لو حدثوا بها لقطعت هذه البلعوم ويشير إلى بلعومه وأن عنده حقائق تتعلق بتصريحات وردت في الأحاديث وفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الإشارة إلى بعض من يفسدون الأمر من بعده ومع ذلك لا يقدر على الكلام وإنما ترك الكلام لأجل أن الحاجة لم تمس إليه وليس في التصريح بهم كبير امر بل قد يرتكب أو يسلك أبو هريرة مسلك السياسة الشرعية فيقول ما بال أقوام يفسدون أو يهلكون الناس في آخر الزمان يقول ما بال أقوام تأسيا بالهدي النبوي في عدم التصريح بالأسماء قد يكون من أبي هريرة هذا المنهج وقد سلكه رضي الله عنه وإنما ليس خوفا من أن يقول الحق وإنما هو ضرب من العلم الذي كتمانه لا يؤثر ولا ينقص الناس علما ولا يخفي عنهم شريعة ولا يحوجهم إلى هذه الشريعة فكم من العلم الذي معرفته زيادة ليست أساسا لكن لو كانت حكما شرعيا وقضية مؤكدة ملحة لصرح بها أبو هريرة إنما هو رضي الله عنه لا يصرح بهذه لأنه لا يجد في التصريح بها فائدة كما أنها تؤدي إلى غضب من يصرح بهم ويترتب عليها فتنة عظيمة ربما أدت إلى قطع بلعومه فخوفا من الفتنة كتم هذا الأمر رضي الله عنه فمن هم هذا الحي عند أهل العلم الأهل العلم يتفقون على أن الحي المراد بهم بنو أمية لكن يجب التفصيل القول بأن الحي الوارد في الحديث هم بنو أمية يحتاج إلى توقف فإن التصريح بأنهم بنو أمية هم الذين يفسدون ويهلكون الناس لا يكون النذريعة إلى النيل من بني أمية بغير حق ولا أن نتسبب في الاستطالة في أعراض الصحابة من بني أمية وهم جماعة من الصحابة في مقدمتهم إمام بني أمية عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم يليه أبو سفيان ومعاوية وهذا الحكم بن أبي العاص إلى جماعة من الأمويين فانهم حي من احياء العرب المعروفين فالمقصود ان التصريح بانهم بنو اميه لا يقضي بان نتحامل على بني اميه لكن قد اقر العلماء بانهم هم الذين سوف يفسدون او سوف يكون هلاك الناس على ايديهم فموقعة الحرة في المدينة التي استباح فيها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان استباح بها أو فيها حرمة المدينة والمدينة حرم بين عير وثور من أحدث فيها أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا المدينة حرم بين جبل عير وثور ولا يجوز الاحداث فيها ولا ايواء المحدثين ومع ذلك يزيد قد السباحها وقتل او قتل اهلها ولها فيها والسباح المحارم وفعل ما فعل في الموقعه المعروفه يزيد بن معاويه تابعي وليس صحابيا ولا شك أن التابعين هم أحسن حالا من غيرهم فإذا استثنيت الصحابة وهم نقاوة الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من النقاوة التابعون فالعلم فيهم وفير والدين فيهم متين والكذب فيهم قليل نادر أو منعدم كما يقول ابن تيميه وقلما تجد في التابعين من يكذب فالديانه في التابعين وفيره والغالب في زمانهم الخير ولا مانع ان يكون في التابعين من انحرف عن طريق التابعين واختار غير سبيل المؤمنين وذهب غير مذهب الصالحين فهذا شيء يجوز بل ان هناك من الصحابه من ارتد ولم يبق في صحبته ولا لا هناك من ارتد وهناك من لم يسلم مع وجود الإيمان ومع وجود صاحب الإيمان ومبلغ الإيمان عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يسلم إذن وجود نماذج في التابعين قليلة على غير ذيانة مع كثرة معاص أو لهو بالصيد أو فجور وفسق وطرف ومعاصي وخروج عن الجادة هذا الشيء يجوز أن يكون لكن نحن أمة هذه الديانة نعتقد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى فلا يتحمل معاوية وزر ابنه ولا أتحمل أنا وزر ابني لقد نصحت وبذلت وقلت هذا الصواب وهذا الدين وهذا الحق لكن إن مشى على غير ما أرد على غير ما اراد والده وعائلته فهل تزر وازرة وزر أخرى؟ أبدا إن الله عز وجل لم يحمل نفسا آثمة وزر نفس أخرى آثمة بل كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس تحاسب على ما قدمت أما ما يأتي به البعض من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل معاوية وبيده ابنه يزيد فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله القائد والمقود وهذا الحديث موجود في بعض الكتب وروجه البعض وتروجه الرافضة لكنه حديث موضوع باتفاق المحدثين لماذا كان موضوعا؟ ها لم يولد بعد يزيد غير مولود لان كان يزيد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحضر خطبته مع صغر سنه سيكون من الصحابة الصغار الذين لهم رؤية وإدراك فيكون من صغاري الصحابة وقد توفي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة وهم أبناء السنتين أو أقل وكانوا من أساغر الصحابة عند جمهور المحدثين خلافا للفقهاء لل وبعد أهل الحديث الذين لا يعدونهم في الصحابة إذا الحديث مكذوب لم يثبت كيف يقول عليه الصلاه والسلام كما أن الملحظ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن أصحابه فكيف يدخل واحد من أصحابه فيلعنه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه الصلاة والسلام ليفعل وهو الذي ينهى عن اللعنة واللعن وعن لعن المعين قال لا تلعنوه لا تلعنه فإن له سريره تحب الله ورسوله في حديث حمار في الصحيحين والسنن الذي كان يشرب الخمر ولم يبعث عليه الصلاه والسلام لم أبعث لعانا ولا سخابا ولا فحاشا قرأنا فيما قرأنا من المناقب قبل ذلك وأن هذه الصفات نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام وكتبت في الكتب السابقة أن نبي الاسلام هو هذا النبي ليس بلعان ولا فحاش ولا صخاب في الاسواق فكيف يلعن فلا يواجه الناس باللعنه وقد قال عليه الصلاه والسلام في بيان الادب في هذا الباب قال لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله ثبت فمن لعن مؤمنا فكانما قتله لتعلم إلى أي حد تصل اللعنة شديد اللعنة لعن المؤمن كقتله فلم يلعنه عليه الصلاة والسلام لم يلعن معاوية ولا لعنة يزيدا لكن ما حصل من بعض بني أمية فمن ارتكب خلاف الشرع وفسق وأعلن فسقه وتمادى فحسابه على الله عز وجل ومن اتى من هذه القادورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره الله وإن لم يعاقب به فأمره إلى الله ان شاء عذبه وإن شاء عفا عنه كما ورد في الحديث الصحيحة فأمرهم إلى الله لكن من جاهر بالفسق أعلن العلماء مجاهرته بالفسق والفسق أصناف أو صنوف ففي مقدمتها القتل وفي يليه جملة المعاصي الظاهرة والفسوق والعصيان الظاهر فهو تجاوز الحدود وإعلان المعاصي وتشهيرها أو إشهارها وإعلانها فهذا كله من الفسق فمن أعلن فسقه وأباحى حرمته وأباح عرضه للناس تكلم الناس في عرضه لأن الكلام في الأعراض إنما منع إذا كان الرجل متسترا أما صاحب الفسق الظاهر فقد هدر عرضه وأزال حرمة عرضه كل أمة معافة إلا المجاهرين فهذا مجاهر بالمعصية وإذا سئل الإنسان عنه يقول يفعل أمام الناس يشرب الخمر يأتي يتهادى من الخمر في الشارع هذا فسق يرتكب الفسوق الظاهر فمن كان كذلك فإن العلماء يتناولونه ويبينون ذلك وهذا كلامه سائر أهل الفقه والعلم من السلف فإنهم يقولون فلان كان يعلن الفسق ويأتي به أمام الناس ويشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا من سائر المعاصي والعرض هو موضع المدح أو القدح من الإنسان هذا العرض تعريفه موضع أو موطن القدح أو المدح من الإنسان يسمى العرض والإنسان يصون عرضه إذا صانه عن المجاهرة بالفسق فمتى أعلن فإنه قد اهدر تلك الحرمة المراد بالهلاك هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش ورد بالتثنية وورد كما تقدم على يدي بالجمع فإما مثنى وإما مجموع ورد في رواية عند ابن أبي شيبة والأحاديث يفسر بعضها بعضا فكم من روايه في البخاري تقع مجملة وتاتي رواية عند غير البخاري تفصلها وتبين إجمالها وذلك أن البخاري قد لا تقع له الرواية المفصلة لما علم من شرطه في الرواية فقد لا تكون رواية ابن أبي شيبة على شرط البخاري فيتحاشاها لا أنه جاهلها حاشا. فإنه الحافظ الكبير الذي لا يغيب عن مثله هذه الروايات لكنه لا يروي كل شيء إلا شيئا على شرطه ورد في لفظ عند ابن أبي شيب عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله من إمارة الصبيان أعوذ بالله من إمارة الصبيان الإمارة هي الحكم قالوا وما إمارة الصبيان قال إن اطعتموهم هلكتم أي في دينكم وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم فسماها هذا الحديث إمارة الصبيان هلك أمتي على يدي غلمه من قريش وورد عند ابن أبي شيبة ايضا من طريق أبي هريرة كان يمشي في السوق ويقول اللهم لا تدركني سنة اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان وسنة ستين فيها كان حكمه بني أمية من هنا جزم العلماء بأن المراد بالحي هم بنو أمية هم الذين قصدوا في هذا الحديث وكان أول الأغيلمة في سنة ستين وهو, وهو يزيد بن معاوية سخلف في سنة ستين وبقي إلى أربعين وستين. فقد صرح أبو هريرة بأن الحي من قريش أنه إمارة الصبيان وهلاك الأمة في إمارة الصبيان وهم جمع من غلمه أو اغيلمه من قريش وأنه كان يسأل الله ألا تدركه سنة ستين وسنة ستين هي سنة ولاية يزيد بن معاوية فمات في سنه أربعين وستين ثم ولي ولده معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي السفيان ومات بعد أشهر ولذلك جزم العلماء بأن المراد هم بنو أمية الغريب هنا في هذه الرواية أن مروان ابن الحكم ابن العاص أموي وقد ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الطائف وكان أبوه الحكم بن العاص منفيا إلى الطائف اشتهرت الرواية بأنه كان منفيا أي مبعدا أبعده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وذكر جملة من المؤرخين ذلك وذكر المترجمون للصحابة كصاحب الاستيعاب وأبي نعيم وابن منده والبغوي إلى ابن حجر ابن الأثير ابن حجر وهكذا من ألفوا في الصحابة قالوا لقد أبعده النبي عليه الصلاة والسلام أي أبعد والد مروان اللي هو الحكم بن العاص الأموي لأنه كان يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام وكان يضايق النبي عليه الصلاة والسلام ولربما بلغ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا الشهرة, الشهرة الروايات وبعض أهل العلم لم يصدق بهذه المرويات وإذا اتبعنا طريقة أهل الحديث في أنه لا يجوز أن ننسب إلى أحد قولا إلا إذا ثابت عنه ويجب أن تصح الأسانيد فإنها تعوزنا الأسانيد الصحيحة التي تدل على أنه فعلا كان يبلغ أو كان يخرج أسرار النبي عليه الصلاة والسلام وكان يضايقه ويحاكيه في كلامه كان يضايقه وكان النبي يستذخله من كثرة هذا الأمر هكذا ذكر بعض اهل العلم يقولون هذا غير صحيح وعلى كل حال لا نستطيع الجزم بشيء والذي ذكره أكثر المؤرخين أن النبي عثم أخرجه إلى الطائف وأن عثمان أراد أن يرجعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى الصحابه وقالوا كيف ننقض امرا عزمه أو عقده النبي عليه الصلاة والسلام كيف ننقض هذا الأمر كيف نعيده وقد أخرجه النبي من مكة وقد أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة فكيف نرجعه وذكر بعض للعلم العلم أن عثمان رضي الله عنه كان قد استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن يعيد الحكم بن العاص من الطائف وهو من عمومته أن يعيده من الطائف فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يدخل ذكر في ذلك رواية وأن عثمان رضي الله عنه حاشاه أن يعيد الحكم بن العاص بعدما أبعده النبي عليه الصلاة والسلام فبعض أهل العلم كما يقول ابن تيميه طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد الآن هذه محاكمة التاريخ بقواعد أهل الحديث لأن الأصل في التواريخ أن الغالب عليها عدم الإسناد وبعضها فيه إسناد معضل أو معلق أو منقطع أو فيه كذابون ومتركون لا تحل الرواية عنهم وبعضه فيه أسانيد صحيحة وهو قليل فالذي يتحاكم إلى كل حدث تاريخي ويصححه ويعتقد ما فيه يعد ساذجا وهي قابلية ساذجة في ميدان التحقيق لا ينبغي أن تقبل كل شيء من التاريخ واسمع إلى مقالة أبي بكر بن العربي لما قال لا تسمعن لمؤرخ إلا للطبر فإنهم أهل جهالات وعدم معرفة بحرمات الدين لا يعرفون حرمات الدين فيحذر من سماع كلامهم وروايتهم إلا للطبر ويقول لا تسمعن للأدباء فإنهم أيضا كذلك إلا لثعلب لا تسمعن للمبرد وأين عقل المبرد من عقل ثعلب ثعلب اللغوي الإمام كان عاقلا أعقل من المبرد المبرد يسوق أخبار الصحابة من غير ويروي ما يطعن على الصحابة ولا يتحرى المبرد ثعلب لا يسوق أخبارا عن الصحابة فيها الطعن على الصحابة فكان متميزا ثعلب على المبرد كلاهما أديب لكن ثعلب أديب معه فقه وعقل ومعه منهج مستقيم في رواية اخبار الصحابة أما المبرد فيروي كل ما يجده من الأدبيات عن الصحابة وهذه الأدبيات قد تكون فيها طامات المروية عن الصحابة تنسب إليهم النقص وتنسبهم إلى قلة الدين أحيانا وأنهم أهل زهو وفرح واجتماع على الطعام وتساهل في الاختلاط مع النساء وهكذا من يروي هذه الأخبار يرويها الأصبهان في الأغاني ويرويها أبو حيان التوحيد في الامتاع والمؤانسة والذخائر والبصائر وهو معتزلي كان في القرن الرابع واعترف بوضع رسالة كما يقول ابن حجر في لسان الميزان اعترف بوضع رسالة نسبها إلى أبي بكر رضي الله عنه وأنه كتب أي أبو بكر رسالة يتملق فيها إلى علي ليرضى عنه ويسمح له بولاية المسلمين من كذب واختلق هذه الرسالة ونسبها إلى أبو بكر أبو حيان التوحيدي متى كان أبو حيان التوحيدي في المئة الرابعة وابن حجر في رساله الميزان ارجعوا, ارجعوا إلى ابي حين توحيد شوفوا ترجمته ومن هو هذا الرجل الآن الادباء يعتمدون عليه كثيرا ويمتدحون كتبه وهي مطبوعة ويعتمدون عليها في محاسبه تاريخ الصحابة من طريق رجل مشكوك في دينه اعترف بالكذب معتزلي المذهب اجتمعت فيه كل نقيصة وضميمة سيئة هو هذا أبو حيان التوحيدي. فكيف تأخذ العلم وتأخذ التآليف عما لا يوثق بدينه هذا لا يتحرى ولا يرعوي ولا يتفحص الأخبار كما يجب وليس من اهل فحص الأخبار والتحر في نقلها كيفما وجد الخبر ينقله من هنا كثرت المقالات عن الصحابة معاوية فعل معاذ بن جبل فعل المغير بن شعبه ذهب إلى كذا فلان من الصحابة دخل في مجلس فيه نساء هذا الكلام جاءوا به من هذه الكتب لا يوجد في كتب الصحابة لا يوجد في كتب المؤرخين المعتمدين كالطبري وليس في كتاب البداية والنهاية لابن كثير ولا في الكتب التاريخية الموثقة أو الموثوقه المسندة إنما قد يوجد عند المسعودي في مروج الذهب وعند البلاذري في فتوح البلدان هؤلاء يروون كل شيء فيجب الحذر من كتب التاريخ لا يحتجلن عليك محتج بأنه وجد هذا الأمر حول صحابي في كتاب تاريخ قل له التاريخ نحن لا نقبل من التاريخ كل شيء ولا أدل على تناقض التاريخ من جمعه بين الروايات المتعارضة والتواريخ المتناقضة فوجب أن نستخدم فيه قواعد أهل التحديث ونتطلب فيه الأسانيد ونطالب فيه بالأسانيد ومن غير الأسانيد لا نقبل التواريخ ولئن فعلت ستستريح من عناء كثير من الأخبار التي تنسب زورا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وحاشا حاشيتهم وحاشا أن يكون دينهم يسمح لهم بما يروى عنهم في هذه الكتب التاريخية المخلوطة فإنه يجب أن تغربل وأن تصفي فالتصفية قبل التربية دائما ولا بد من التخلية قبل التحلية لا تربية إلا بتصفية ولا تحلية إلا بتخليه خلي ثم حلي أنت تأتي تتحلى ولا تتخلى فسوف تتحلى على كل شيء على حق وعلى باطل وعلى ثابت وعلى مردود وسوف تشحن ذهنك بالاخبار الساقطه المكذوبه عن الصحابه وربما قادك ذلك الى احتقار السلف والتنقيص من السلف كما يفعل بعض المنسوبين الى الاسلام اليوم حين يهجموا على الصحابه يكلموا الصحابيا كانه يكلموا واحد عاديا ولقد فعل كذا وكم من الكتاب يكتبون على الصحابه بهذا الشكل حتى بعض الدعاء اليوم يكتبون عن الصحابه بهذا الشكل ممن يخطبون الجمعه يتكلمون بهذا الشكل ممن يدرسون في الجامعات يتكلمون كلاما منحرفا عن الصحابه ورثوه من مدارس الاعتزال ورثوه من النظام المعتزلي الذي كان يشتم الصحابة ويعرض بسيرتهم وبصدقهم يقول النظام في ابن مسعود ولو نظر ابن مسعود في الشقي كيف يشقى والسعيد كيف يسعد أفضل لهم من أن يروي لنا هذا الحديث حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة نطفة ثم يكون علقه إلى آخر الحديث والذي نفس محمد بيده إن أحدهم أو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث حتى ما يكون بينه وبين النار إلى آخر الحديث قال لماذا يروي هذا وإنما الأعمال به الخواتم ينكر النظام المعتزل على ابن مسعود كيف يروي هذا الحديث فالمقصود أن الصحابة من بني أمية لا يمسهم هذا الحديث. إنما الغلمة خارجين عن الصحابة فليس الحديث في الصحابة رضوان الله عليهم أما مروان فكما قلت ولد في الطائف ونشأ هناك ولقد ولد بعد السنتين من الهجرة وقيل ثلاث سنوات وأحاديثه مرسلة وهو والمسور بن مخرمه قال ابن حجر وقد وردت احاديث هذا المهم في لعن الحكم والد مروان وما ولد اخرجه الطبراني وغيره غالبيتها فيها مقال وبعضها جيد ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك يعني إذا ثبت هذه قضية يتوقف فيها الناس مع الحافظ بن حجر في الحقيقة إذا ثبت بأن هذه الأحاديث وردت من طرق ضعيفة ابن حجر يقول بعضها جيد وفيها لعن النبي على اسمه الحكم بن العاص الذي كان صحابيا وهو والد مروان ولا علاقة لنا الآن بمروان لأن المراد هو الحكم فإن كان الحكم صحابيا فكيف يلعنه النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحكم لا سامح الله منافقا فكيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على لعنه بعينه وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يلعن أحدا من أصحابه بل تحاشى المنافقين لأنهم في نظر الناس يعدون من أصحابه فقال لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه فترك ختلهم وترك لعنهم وترك مؤاخذتهم وتركهم في حالهم فليس معروفا في المنهج النبوي ان يلعن احدا من الصحابه ابدا والحكم بن العاص هو صحابي ولم تثبت عليه الردة حتى يقال إنه مرتد فيصير الأمر أخف وقول ابن حجر بعضها جيد هو الحافظ النحرير المطلع العارف بالطرق ولكن أن تصح أحاديث فلعن الحكم إشارة ابن تيمية قبل قليل بأن ما ورد من كونه أبعده النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك قال ابن تيمية ليس فيه سند صحيح وقال ذكرها المؤرخون الذين يكثرون أو يكثر الكذب فيما يروون ذكر ذلك في المجلد الثالث من المنهاج صفحة 196-235 وعلى كل حال إمارة الصبيان هلك الامه على يد غلمة من قريش لقد حقق الشراح أن المراد بهؤلاء هم بنو أمية يبتدئ الأمر كما في رواية ابن أبي شيبة من يزيد بن معاوية في سنة ستين أما الصحابة فلا كلام فيهم أبداً إذن قلنا قضية الحكم بن العاص ليس مجزوما بأنه أبعد ونفيا وأن ذلك في كتب المؤرخين والقصة مروية مشهورة ولكن يعوزها الإسناد الصحيح أو الإسناد الثابت ولقد ذكرت وبعضهم عرض بثبوتها وعلى كل حال نحن لا نجزم إلا بما جزم به العلماء بناء على ما لديهم من أدلة في الجزم وقلنا بأن مروان بن الحكم ولد قبل الهجرة بسنة أو ولد بعد سنتين من الهجرة أو ثلاث سنوات وأحاديثه مرسله وعلى هذا فهو من صغار الصحابة ويقترن مع ذكر المسور بن مخرمة ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام يهلك الناس هذا الحي من قريش قد ثبت بأن المراد بعض قريش فالمراد بعض قريش وهم الأحداث وليس جميعا كما تبين من رواية أبي هريرة اللهم لا تدركني أو أسأل الله الا تذركني إمارة الصبيان فالمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم للملك وتنافسهم في الإمارة وحرصهم على القيادة والوجاهة وقد ثبت بأن طلب المال والشرف للدين مهلكاني كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي بسند حسن ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه فالشرف والرئاسة والوجاهة والقيادة والتصدر كل هذا يهلك الدين فهذا هو المراد بالهلاك لكن ايضا الحافظ بن حجر له جمل عجيبة وإذا أردت أن تعرف قناعة العالم فليكن لك تتبع في قراءة الشرح وقرأ شرحه للحديث في كتاب الفتن ثم قرأه في كتاب المناقب ثم قرأه في كتاب آخر من نفس الصحيح واجمع عبارات الشرح ستقودك إلى ما اقتنع به الحافظ ابن حجر ابن حجر حسب ما تتبعت كلامه في الشرح ليس كغيره من الشراح هو هنا يميل إلى أن القضية كما قال غيره هي في بني أمية ولكنه في نفس الوقت يقول وإن مروان قد لعن كما في الحديث المذكورين لما سمع بانهم سيكونون في اماره الصبيان فلعنهم مروان قال ابن حجر يلعنهم مع العلم او مع الظاهر انهم سيكونون من ولده سيكونون من ولده لان هذه سلاله بني اميه ونسلهم فيلعنهم مع أنهم من ولده يقول ابن حجر فكأن الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون وابن حجر مع كلامه متهيب مقام الصحبة ما خاطب مروان خطابا مباشرا قال لعل الله اجرى ذلك على لسانه لعله ليكون أشد في الحجة عليهم ما قالش عليهم عليهم على بني أمية فيتعظون أو لعلهم يتعظون قال وقد وردت أحاديث في لعن الحكم ووالد مروان وما ولد اخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال وبعضها جيد وعلى كل حال من ثبتت صحبته لا نقول فيه إلا خيرا وإن مقام السنة قد علمنا وعقيدة السنة علمتنا الا نتجاوز مقام الصحابة ولقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل شتم صحابيا فوجده ايضا له صحبه قال لولا ان لك صحبه لفعلت بك كذا وكذا فجعل الصحبه عاصمه مانعه من اتخاذ اقصى العقوبه في حقه وقد اورد هذا الخبر ابن قدامى في اخبار الخوارج ومن الاخبار اللطيفه فيجب التوقف عن التعريض بأحد من الصحابة ووجب الترضي على الجميع ونحن عقيدة أهل السنة لا يدخلون الاستثناء في العدالة كما أشار ابن الوزير ليماني في تنقيح الأنظار وتبعه بعضهم من أن الصحابة جميعا عدول إلا من لابس الفتن فإنه ليس عدلا هذا الكلام لم يقله السلف ولا قاله جمهور العلماء فالجميع عدل سواء الذي دخل في الفتن والذي لم يدخل أما أن نستثني الذين دخلوا في الفتن فنخرجهم من العدالة فهذا كلام المعتزلة وكلام الخوارج وكلام جماعة من المتكلمين أما السلف فلا يخرجون أحدا من العدالة بعد ثبوت صحبته إلا أن يرتكب ناقضا ينقض الإيمان كالردة أما ما دونها من سائر المخالفات فإنها لا تزيل الإيمان ولا تزيل الصحبه. هذا حديث الغلمة وهو من الأحاديث المعروف في الصحيح